رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدها فورحب الإخوة جميعا في هذه الغرفة التي تم إنشاؤها في الأيام الناضية لخدمة السنة النبوية وأسألوا من بيدهما قال يد الأمور الدهور أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين نحن في انتظار فضيلة الشيخ حتى يدخل ثم بعد ذلك نبدأ بالمنهجية في قضية القراءة على شيخنا وطريقة القراءة التي سنمضي عليها إن شاء الله تعالى في هذه المجلس ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق ونحن نقبل الاقتراحات ونحن نتعاون معكم لخدمة السنة النبوية في هذه الغرفة ولعل هذا أول مجلس وأول لقاء يكون في هذه الغرفة ولعلها تتتالى إن شاء الله عز وجل لقاءات أخرى ما بين شرح لبعض متون السنة أو تعليق على بعض كتب مصطلح الحديث أو مجالس للسماع والرواية وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهود كما لا يفوتني أن أشكر إخوها القائمين على معهد القرآن الكريم أو تعليم القرآن الكريم لما أهر بالقرآن أسأل الله أن لا يحرمه الأجر وقد استضافوا وأشرفوا وقدموا وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن في الأمة بقية خيرة صالحة من أولئك الذين يخدمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم وذقياتهم وأن يجعل ما يقدمونه في ميزانه حسناتهم منه على كل شيء قدير ننتظر شيخنا يدخل ثم بعد ذلك نبدأ المجلس لإذن الله عز وجل من كالذين مداخلة أو استفسار او مشهورة فلعله يتحفنا بها حتى يدخل سلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> حيث لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعني. ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم كما جمعتنا في الدنيا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اجمعنا بالاخره إخوانا على سرر متقابلين وما بعد بناء على ترتيب أخ الدكتور بافر نبدأ بحديث المسلسل للأولية يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه تبارك وتعالى عم الشقور وهو مركب ابن محمود الحاج مرير أن هذا ما حدثني به الشيخ العلامة مسند هذا العصر الأستاذ محمد ياسين ابن محمد عيسى الفاداني وهو, وهو رحمه الله وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ عمر حمدان المحرسي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ عبد الكريم كبير ابن محمد القتاني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ عبد الغني الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ محمد عابد السندي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ عبد الرحمن ابن سليمان الأهدر وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ أمر الله ابن عبد الخالق الزجاجي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ محمد بن عقيده وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ احمد بن محمد الدنياطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ عبد العزيز المنوفي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ ابو الخير ابن عموس الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به شيخ الإسلام ذكرية الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ أحمد ابن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا من عبد الرحيم العراقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفتح محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا من الشيخ أبو الفرد عبد اللطيف الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا به الشيخ أبو الفرد ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ إسماعيل ابن أبي صالح المؤذن الميسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به والدي أحمد المؤذن الميسابوري وهو اول حديث من سمعته منه قال حدثنا به ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو اول حديث من سمعته منه قال حدثنا به احمد بن محمد البزلال جزائين وهو اول حديث من سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر النيساوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به سفيان بن عيين وإليه ينقطع التسلسل بالاوليه عن عمر بن بن نار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فقول عندما حدثني الشيخ الكاداني بهذا الحديث قال لي منه يرويه من حوالي مئتي طريق وكل طريق يتفرع إذا ما شاء الله ولا نعلم في هذا العصر من بلغ هذا المبلغ والله اعلم والحديث اخرجه ابو داود والامام احمد والبخاري في القلى والترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح والحاكم وصححه وقد تناول هذا الحديث أهل صناعة الحديثية واهتموا به كثيرا فقدموه في الرواية على غيره ليتم لهم التسلسل وليقتل بهم طالب العلم فيعلم أن العالم مبني على التراحم والتواد والتواصل لا على التدابر والتقاطل اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الهدى كلمتنا وقد أفرض هذا الحديث بالتأليف جماعا من المحدثين منهم ابن الصلاح ابن الصلاح ومنصور من المحدثين منهم ابن الصلاح ومنصور ابن سليم الرازي والحافظ السلفي والذهبي والسبكي والعراقي ومرتب الزبيبي وغيره ولهذا نكون قرأنا عليكم هذا الحديث المسلسل بالأولية بالإسناد من أسانيدي وأجلت من سمع مني هذا الحديث بشرقه على أن يقبل هو أن يروي هذا الحديث عنه يسر الله له ذلك ولنا ولجميع المسلمين نبدأ الآن بالمسرسل بسورة الصقر بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو محمود الكتب بأحد الأخوة قال الشيخ أبو محمود محمد الشكور النياديني قرأها علي الشيخ أبو الفيد محمد ياسين الفاداني قال قرأها علي الشيخ عمر حمدان المحرسي قرأها علينا الشيخ فالح ابن محمد الظاهري عن الشريف محمد ابن علي الخطابي السنوسي عن الشيخ علي النيلي الأزهري عن السيد مرتغى الزبيدي عن نور الدين أبو الحسن علي بن مكرم, مكرم علي بن مكرم الله العدوي عن الشمس محمد ابن أحمد النكي الحنفي الشهير بابن عقيله عن أحمد ابن محمد النخلي. عن الشمس محمد بن علاء الدين البازلي عن الشهاب احمد بن محمد الشربي الحنفي عن النجم محمد بن احمد الغيثي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الانصاري عن الحافظ ابن نعيم رضوان رضوان بن محمد العقبي أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي الصالحي قال أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر اللتي اللتي اللتي البغدادي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي أم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد السرخسي. قال أخبرنا أبو عمران عيسى ابن عمر السمرقندي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو في مسنده قال أخبرنا محمد بن كثير الصنعاني المصريصي الشيخ خرج ولعله يعود لا في الحال يعني في حال رجالنا سيدي. من من من من أين حصل الانقطاع لو تأخر من بداية السند المسلسل بسورة الصف من بدايته. نقول سيد حبذ الأولية. الأولية في بعضهم يعني بعض الإخوة جاء متأخرًا يريد السنة بالمسلسل بالأولية. أقول صديق، أقولك سمعت عن ذلك. أيه؟ أقول صديق، لو الحديث فقط المسلسل الأولية الحديث فقط. الحديث فقط. سيعيد الشيخ الحديث فقط حديث المسلسل بالأولية. وقطع عند قولك تحدث قال ابو النجه لمسلسل الصافي المسلسل الصافي عند قال ابو النجه بس المسلسل, المسلسل, المسلسل, المسلسل الحديث الحديث حديث. حديث المسلسل الاوليه هو حديث الذي رواه عبد الله عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا الحديث معروف ومشهور وهو علامة على التراحم الذي ينبغي أن يكون في امه محمد صلى الله عليه وسلم وقد أجدتكم جميعا له وإجازة عام للجميع. أبو إتكلدون بمسلسل الصحف. قال أبو النجر. واحد بس لك عليها. ورا قبل ابو قال أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر البتي البغدادي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي ثم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن احمد السرقسي اخبرنا ابو عمران عيسى بن عمر السمرقندي قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو في مسنده قال اخبرنا محمد بن كثير الصنعاني بن عن ابي عمر عبد الرحمن ابن عمرو الوزاعي من أبي نصر يحيى من أبي كثير أبي يامان عن سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله بن سلام قال: أعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم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 ما لا تفعلون سورة الصف هذه الآيات من واحدة إلى ثلاثة حتى ختمها وسنختمها لكم بعد قراءة السند إن شاء الله قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله ابن سلام حتى ختمها قال يحيى فقرأها علينا أبو سلم حتى ختمها وهكذا قال كل راوي حتى آخر السند رواه الدارمي مسلسلا والحاكم إن استدركت مسلسلا وصححه على شرط الشيخين قال بعض الفصار هو أصح مسلسل يروى في الدنيا وقال الشيوطي في التدريب قال شيخ الاسلام اي ابن حجر من اصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل لقراءه سوره الصفر فقد اجبت لهذا الحديث كل الاخوه الذين سمعوه مني اجازه خاصه كما اجيبهم اجازه عامه والله موفق الى طريق الرشد سيقرأ الصورة, الصورة الآن الشيخ ان شاء الله تعالى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله يقاتلون في سبيله سقط كانهم بنيان كانهم بنيان مرسوس ويقال قال مسار قومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهد القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إِنِّي يا اللَّهِ إن رسول الله إليك مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول, برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهن والله مكن من نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليبهره يبهره على الدين كله ولو كره المشبكين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجاره على تجاره تنبئكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله بأموالكم وأمسيتكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم بنوركم ويغفر جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عد ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر الله, وفتهم قريب وبشر المؤمنين يا الله من المؤمنين الله يؤكد منهم ان المؤمنين الله أيها الذين ان يكون الله يؤكد منهم الله الله قال الحواريون نحن من صار الله افضل من من بني من اصبحت افضل الذين اصبحت على من اصبحت افضل أعتبر أن الأسنان ولا سن إلا لئلا حتى يكون صدرك نصف السن داخل اللثة. بعد هذا ومع درة كبر السن فقد ذقنا من عمر 62 عام. وفي رجل ثمانية وسبعين شبهه عام ان يرجى ان سمع بهذا وان ان ان علي ان انتم وانا أسنع. لكن هكذا هو الحديث على رسول الله صلى الله. الله عليه وسلم خذ إذن الله عنا كل خير ماذا يفعلون الآن نرى قراءة المخارج الترتيب قراءة المخارج هكذا يا أخوان طبعا أنا أجلتكم بهذا الحديث وإجازة عام أنا أقول الشيخ الظاهر أنه نعم من أجل الجزائي من المخاري ما رأيكم أقرأ لكم سند المخاري الذي بدأت فيه القراءة عند شيخ حسين احمد عسيران قال ابن شيخ بخط يدي اللي هو ماشي الحالي يقرا بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ حسين احمد عسيران قراته من اوله الى منتهى على الشيخ وهو يسمع ويضبط اليقظ قال سيد العلم فاضل البركة المحدث الأستاذ السيد محمد العرضي العزيزي روايتي له عن شيوخ عجيب منها روايتي عن المغاربة المالكية برواية ابن سعادة التي نص على جودتها وصحتها غير واحد من الائمه وهي المعتمده عندنا بالمغرب مسلسله للمالكين عدتنا به سماعا شيخنا الفاضل العلامه قاتله المحلفين والمسلمين الدرك المقدس الشيخ محمد العرب ابن محمد المهدي العزيزي الفاسي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين قال حدثنا به سماع لأوله وإجازة ومناولة إذا شيخ الإيمان الإمام خاصية المحدثين وإمام الأولياء العارفين العلام المشارك البركة الصوفي شيخ السيوخ وإمام أهل القدم والرسوخ المقدس من منع بن محمد ابن مولانا العلام الأشهر الأحمر جعفر الكتاني رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به آمين عن والده المبكور عن الشيخين المحمدين شويرين سيد الوليد العراقي وسيد بن محمد ابن حمدين الحاج كلاهما عن والد الثاني عن الشيخ أبي عبد الله محمد تاودي بن سودة المريف والشيخ الطيب بن كيران قال الأخير أروي عن طيد محمد بن حسن بناني وهو هو الأول عن طيد محمد بن عبد السلام بناني هذا الأول في الأخذ عن أبي العباس بن مبارد عن ممتزح وأبي عبد الله محمد بن التاسم بالسير قال ابن عبد السلام عن أبي الفضل أحمد بن عربي ابن الحاج وأبي الجمال سيد محمد ابن عبد القادر بالسير وأبي الأسرار سيد بن الخسم الميوسي وقال ابن مبارك. عن أبي الحسن علي الحريشي وقال جسوس عن الصوفي الشهيد أبي محمد سيدي عبد السلام والخمسة عن الشيخ سيدي عبد القادر الفئسي عن, عن عم أبي العارف لله سيدي عبد الرحمن ابن محمد الفئسي عن الشيخ أبي عبد الله الصادق. عن أبي العباس السولي عن أبي العباس أبكم السهناجي السهناجي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف وعبد المشهور بالمواق عن أبي عبد الله التوني المنتوري عن ابن يوجي عن أبيه عن ابن الزبير قال القصار وعن الشيخ سيدي رضوان الجنوي عن سيدي عبد الرحمن سقين العاصمي السفياني عن ابن غازي عن أبي عبد الله محمد بن يحيى ابن أحمد عن محمد السراج عن أبيه عن جده عن أبي البركات ابن الحاك بن الشيقي عن أبي جعفر بن الزبير، عن أبي الخطاب بن حبيب، عن أبي الخطاب بن واد، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعاد المتولد في رمضان أربعمية وخمسة وتسعين، المتوفى خمسمية وستة ستين عن, عن عمه أبي عمران يوسف بن سعاد عن الإمام. أبي عالي الثلاثي ربنا محمد بن شعادة عن الثلاثي عن أبي الوليد الباجي عن أبي ذر رب الرحمن بن هروي أمن توفى 434 وأبي حسن الداودي أمن توفى إلهما عن محمد عبد الله أبن أحمد خاموه الخاموه أسترخصي ومن واحد وأبي إسعاق بن أبن أبن أستنلي ومن توفى ثلاثمية وأبي محمد بن جراء كشمي همد ومن توفى إلهم عن أبي عبد الله محمد بن يوسف ابن نصر فارض به من توأمة ثلثية عن أمير المؤمنين في الحليل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل القرني من توأمة مئتين ستة وخمسين تبع الله قال هلالي في كان في هالي في فهرسته. وينبغي المحافظ على هذا السنة، وخصوصا عند ناتي المغرب الأقصى، لأن نسخة المساعد التي نواها عن سهيل أبي علِي أبي علِي السلفي، يقال إنه قرأها عليه ستين مرة، إن معتمدا من الفاسدين وهي الآن موجودة بخط راويها أبي عمران. ولكن يجب ان يكون هناك من من يجب فاس يكون الله من يجب ان يكون من هذا الحديث يكون من الشهر ان من عام ثلاثين ثمانية في دار الشيخ محمد عثمان سوراة في النقش منذ وكائن في غردان حي الحمراء وأسراد الله تمام حسن الخاتمة أيها الوالدي ومشايخي ومسلمنا حتى لا ي... أصيكم ما ما سمعته في ذكر أكثر لكم سمة ذكره الشيخ من بادي الطرف التي أكثر منهم إن الحقيقة فيما مقدر والله أعلم. يقول قال سيد نصران سيد محمد العرب عزيز رويه عن المعمر العلامي الشيخ حسين عويدان الفيتوري القرابلسي عن العلم الأشر صالح الفلاني المدني عن محمد بن محمد الفلاني عن أحمد بن علي الشناول عباسي عن شيخه الغانفر الشريف من نقص الدين عن شيخ المتاج الدين أحمد عبد الرحمن عن شيخه ابن فتوح أحمد الرايسي عن المعمر ثلاثمائة سنة معمر ثلاثمائة سنة باضة يوسف الهروي عن محمد بن سادة بخت سرخاني الفارسي عن المعمر مائة وثلاثة وأربعين سنة عبد الرحمن أحمد بن لحيل بن عمار بن مقبل بن سيهان الثاني عن محمد بن ميشف الثراجي عن الأيام محمد بن إسماعي بن ولا أظن يوجد الآن رواية عنه كهنا <تصفيق> الآن نرجع إلى الكتاب الذي نسأل الله أن ينفعني به وينفعه فيه. ولكن يجب ان الله قدر قبل قبل لا لا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صوت قدر من فاسد قدر من فاسد قدر الله لا سمعنا ولا إلا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء واحد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن النغير البخاري رحمه الله تعالى آمين باب كيف كان بدء الرحل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إِنَّا أَوْخَيْنَا إِلَيْكُ كَمَانَ أَوْخَيْنَا كما أوحينا إلى ما هو النفسين من بعد قال حدثنا الحميدين عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال اخبرني محمد بن إبراهيم السيمي أنه سمع علقاء بن أخلاص اللي يقول سمعت عمر بن خطاب رضي الله عنه على المنظر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل مبئة ما نور ومن كانت هجرته إذا دينه يصيبها أو إذا امرأت من إلى ما أدر اليه ملاحظات سريعة. وصح الروايه في هذا الحديث النيه وليس النيه يعني بالاطلاع وهذا الحديث فيه ايضا إنما الاعمال بالنيات إنما وهي اداه قصر ونفي ايضا هذه الاعمال هل يسعد هل يراد به من من الأجر والثواب أم المراد به بطلان العمل بدون على خلاف لذلك أمر خليفة الثاني أن يعطيه لأخ له عندما قال المراد في أحكامها الصحة والكمال يعني اللي هو فينده في صحة أو في كمال قال باب قال حدثنا عبد الله بن نوسف قال أخبرنا مالك عن ميشان بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه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 الملك بجلًا في كليم ساعي ما يقالعشر رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحد اليوم الشديد في الظب فيخص عنه وإن جبينه لا يتفصل أحراه الحديث الأول في السبعة الحديث الثاني لجاله من المدنيين ملاحظة سريعة لجال الأخ محمد الطيب في القراءة هذا رغبكم في الإسماء في الإسماعين دكتور, دكتور باخر متابع الآن اختراءة أيضا لتكرمت هل ترغبون في متابعك اختراءة سنتابع القراءة كما امر الشيخ ان شاء الله تعالى حتى الساعه الحاديه عشر ونلقى الساعه ان شاء الله تعالى نقرا بكم حسبكم الله تعالى الى الامام البخاري رحمه الله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 فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقت ابن نوفل, ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العز بن عم خديجة وكان امرأا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عني فقالت له خديجة يبن عني اسمع من ابن أخي فقال له ورقت يبن ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقت هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى هم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وان يدركني يومك أنصرك نصر مؤزر ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي وهكذا أهل الحق دائما محاربون النصر من عند الله قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارية قال وهو يحدث عن فكرة وحي فقال في حديثه بين انا أنشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فانظر إلى قوله والرجز فهدر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عايشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعذل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما تحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمع جمعه له في صدرك وتقرأها جمعه وجمعه كلاهما صحيح قال جمعه أو جمعه له في صدره وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استماع فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ هكذا كل مستمع ينبغي أن ينصف ليسمع ما يقول له محدثه وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدثنا فيشار بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسأن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود بالخير من الريح المرتلة هذه حرف الفائل وبه قال حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رفض من قريش وكانوا تجارا بالشام وكانوا في المدة تجاراً وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وقفار قريش فأتوم يجعل بينهم مجد في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال للترجمانه قل لهم إني سائل هذا, عن هذا. إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا لا من أن يأثيروا علي كذبا لكذبتوا عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال, هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا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 فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لا قلت رجل يئس بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائهم من ملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائهم من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباعوا الرسل وسألتك أن يزيدون فذكرت أن أو ضعفاؤهم فذكرت أن ابو عطائه حسنيا فذكرت ان ابو عطائه اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك اي يزيدون أن ينقصون فذكرت انهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسالتك اي رب ذلك فذكرت انهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك اي يرتد أحد تخطف تخطف لدينه بعد ايده خلفيه فذكرت الا وكذلك الايمان حين تقالب بشاشته القلوب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 نسخة في نسخة عن قدمه أو عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرة مع... فإذا النسخة الذي بعث به دحية أو مع دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه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 قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر, كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أنر أمر بن أبي كرشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زيت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام و... أبي كرشة إشارة إلا أنه أول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاعة كأنهم يعيرونه لذلك ما يعيرونه لرعاية الغنم. قال أبو شفيعان وكان بن الناظور صاحب إيليا وهي رقلا. الناظور والناطور. نعم. وكان بن الناظور أو الناطور صاحب إيليا وهي رقلا سقفا على نصار الشام يحدث أنه رقلا حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور أو الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتم من هذه الأمة قالوا ليس يختتم إلا اليهود فلا يهم منك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود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 وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حنصة فلم يرم حنصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فاذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحنصة ثم أمر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعه هل لكم في الفلاح والرشد وفي نسخة شيخنا والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأي سنين الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورابوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونث ومعمر عن الزهري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا ايمانا وقوله أيكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وقوله جل ذكره فقصوهم فزادهم ايمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمان وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن بالإيمان إن بالإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن, فإن أعش فتأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجي نبي الله ابراهيم عليه السلام وقال معاذ اجلس لنا لؤمن ساعه وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعى ما حاك في صدره وقال مجاهد شرع لكم من الدين وشرع لكم من الدين اوصيتك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعته ومن هذا سبيل وسنه وانا اختلفت بعض الشراع لكن الاتفاق عند جميع الرسل انهم جاءوا بالدين الحق من عند الله تبارك وتعالى باب دعاؤكم إيمانكم لقوله عز وذل قل ما يعضأ بكم من ربي لولا دعاؤكم ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان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 صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر والسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال ابو عبد الله وقال ابو مو عويل فهدتنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب, <تصفيق> باب, <تصفيق> بالنسبة باب المسلم هنا باب المسلم حينما ننون الباب لا ننون ما ياتي بعده ويأتي ما بعده ويأتي ما اذا كان بدون تنوين يقولون ما عنده ما بعده شو مباطن ماذا باب المسلم او باب المسلم لا. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أي الإيمان افضل وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال, قال يا رسول الله أي الإسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده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 ابي قال حدثنا متجد قال حدثنا يحيى عن صوبت عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب الحب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان وبه قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو الزناد عن الآر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي نكتب بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عوريه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا آدم قال حدثنا اسوبه عن قتاده عن أنس قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين باب حلاوه الايمان وبه قال حدثنا محمد بن قال وقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما وما يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يوقذ في النار باب علامه الايمان حب الانصار وبه قال ابو الوليد قال وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن الجبرين قال سمعت أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية ميثاق بغض الأنصار باب به قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو الإجليس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن صاميتي رضي الله عنه كان شهد بجرا وهو أحد من مقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتلوا مهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروفا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كثارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك باب من الدين اترار من الفتن وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن يكون خير ما المسلم غرم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفضل بدينه من الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب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 باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان وبه قال حدثنا سليمان بن خربين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس المالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار باب تطعز لأهل الإيمان في الأعمال وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمر بن يحيى المازيني عن أبيه عن أبي سعيد من خبري رضي الله عنه عن المبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا ما كان في قلبهم اتقالوا حبة من خردان من الإيمان فيخرجون منها قد سودوا فيلقون في نهر الحياة في, أو الح في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في, الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي قال خرج من خير وقال خرج من خير وبه قال حدثنا محمد بن, بن عبيد بن الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي امامه عن ابي أمامة بن سهل بن خليس أنه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم الرأيت ما فعربون علي وعليهم قبص منها ما يبلغ الثوديه ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قال فما, أولته فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين باب الحياء من الإيمان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك, مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيه أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان باب فان تابوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقذ بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اميرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويئث الزكاة فإذا فعلوا ذلك عطموا مني بما أهموا أموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل. لقوله لقول الله تعالى وتلك الجنة أورثموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لن تسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عن قول عن قول لا إله إلا الله. لمثل هذا فليعمل العاملون. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا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 بقوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فوسعد وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني أراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه لما لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه لما لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأوطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وبن أخي, وبن أخي الزهري عن الزهري باب إفشاء السلام من الإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا فأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن أبي سعيد من عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عبات قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيدفرن بالله قال يدفرن العشير ويدفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط باب المعاصي من أمر الجاهل المعاصي تسمى كفرا ولا يراد بها الكفر الذي يخرج من الملة وإنما يراد نقص في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عنواصد لحدب عن واصل المعرور قال لقيت أبا ذر بالرذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيّرته بأمه إنكم في كجاهليات إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسهم مما ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفوهم فأعينوهم باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتل فأصلح بينهما فسمهم المؤمنين وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن ويوس عن الحسن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 قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقبة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم باب علامة المنافق به قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا ناسع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتمنا خان وبه قال حدثنا قديسه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصه ومن كانت فيه خصلته منهم كان فيه كانت فيه خصلته من النفاق حتى يدعها إذا اتمنا خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاطب فجر تابعه شعبة عن الاعمش باب قيام ليله القدر من الإيمان به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الآرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الجهاد من الإيمان يضهي قال حدثنا حرمي بن حفصن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو عن بن عمر بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن المبي صلى الله عليه وسلم قال انتجب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل أن أرجعه بما نال من أجر أو غيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو جدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل باب تطوع قيام رمضان من الإيمان وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك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 <تصفيق> وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحه وبه قال حدث أحب الدين إلى الله وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمرو بن عري عن معل بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر وليشاد الدين أحد إلا غلبة فسددوا وقاربوا وأرشيروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إصحاق عن البراء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 وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان قبل للبيت المقدس وأهل الكتاب فلما ول ودهه قبل البيت أنكر ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن الباراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانهم باب حسن إسلام المرء وبه قال مالك قال أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا سعيد من أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسم إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان ذلفها وكان بعد ذلك القطاع الحسمت بعشر أمثالها إلى سبعين أسبوع والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه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 عليكم بما تطيقون والله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دوم صاحب عليه صاحبه وبه باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أتمنت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاجة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 سمع جعفر بن عونين قال حدثنا أبو العميسي قال أخبرنا قيس بن مسل من عن طارق بن شهابي عن عمر بن فطاب رضي الله عنه أن رجل من اليهود قال قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم, الجمعة يوم جمعة باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا الزكاة وذلك دين القيمة وبيه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عميه أبي بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رصيد الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع داوي دو صوته ولا يفقه ما يقول حتى دانا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأجب الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق باب اتباع الجنائز من الإيمان وقال الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فنهينا الحديث الثابت والأربعين دعون الله تعالى يتبع في المسجد القادم بإمكان الله عز وجل أخبر مصباح. أخبر مصباح. أخبر مصباح. أخبر مصباح. أنتم عرنتم أن أننا نقرأ تكتبون الضافر ونحن نسلنا في الأول هذا الشرق متابعاً متراءاً من عندنا وما كان شرقاً هو وإنما أنتم كتبتموه والمهم عندنا أننا نؤدي الرسالة على وجه الذي نستطيع لأننا كراءتي لها مشكلة صعبة جداً وتأمين الاتشار بسكايد أيضاً طعيف لاحظت المشكلة persons... أنت هنا يقرأ و أنت تتابع و تتابع المقر ذلك إن شاء الله يساعدنا وهو شيخ ابن شيخ محمد الله على أبيه. وعلى جميعنا الله وبركاته وما لا تقولون إلا عليكم تزيزوننا بما سمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله لكم شيخنا محمد شكور وكتب الله أجركم وجعل ما ولعلكم تجلزون الشيخنا بما سمعنا من تراتكم ومن الشيخ الفاضل الذي معكم لما تم قراءته في البخاري كتب الله أجركم الله قد معكم هكذا باسته في صوت الصوت مسموع قطع الصوت شوية شكرا مرحبا لا هلا لا لا موجود موجود الصوت صوت فا... لا ترتيب بعد اليوم الشيخ باصر والإخوة يقول الشيخ ما هو الترتيب بعد هذا اليوم؟ الأمس كما ترون. لأن الشيخ لا يستطيع يتابع معكم إذا قرأتم ويتابع النت في وقت واحد. متى تريد؟ هم جاهزين. الأيام. الأيام الأيام والوقت. لو تكررتم اقتراحكم يعني. يناسبكم شيخنا الساعة 4.30 عصرا يوم الاثنين والثلاثاء بتوقيت بكة توقيت مكة وتوقيت عمان الآن واحد يعني والثنين بكرة الساعة 4.30 بعد بكرة الساعة 4 العصر عقل يعني العصر الاثنين والثلاثاء يعني يصير يصير عندنا ثلاثة في أيام. واحد مساء و. <تصفيق> أنا أدرس. لا عملت شو أقول أن تريدونه بعد العشاء جيد. لماذا هو ما هم جيد؟ لكن الأيام أي الأيام؟ كم يوم بالأسبوع؟ كم يوم في كم يوم في الأسبوع؟ لو لو لو قلنا مساءً. كان يوما في الأسبوع أخونا شيخ اللي تكرمت لا الاحد في هذا الوقت هذا رقم اخر اللي في بعضنا نقول انه يكسر القراءه ع النون يعني мол شيخ محمد شكور غفر الله لكم تسمعوننا تسمعونني؟ هل تسمعوني يا شيخ؟ نعم، نسمعوك يا <تصفيق> شيخ ظافر، الله بارك يا شيخ محمد جزاكم الله خير، وكتب الله أجركم إذا كان وقتكم يناسب ولعل الإخوة يقتربون الآن بسرعة علشان نصوت على الأكثر من الإخوة تفضل إذا تريدون يوم الاثنين الأحد والاثنين والثلاثة الأحد يكون في هذا نفس هذا الوقت وهذا اتفقنا عليه يبقى عندنا يوم الاثنين من الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف وكذلك يوم الثلاثاء من الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف نرى الأكثر عمر يطلع يناسبه طيب هل ترون يناسب يوم الثلاثاء والاربعاء بعد العصر يوم الثلاثاء والاربعاء بعد العصر يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء والاربعاء بعد العصر طيب اذا الاغلب يرون ان انه يوم الثلاثاء والأربعاء من بعد العصر فيكون الاحد والاثنين والثلاثاء نحن نريد الاغلب ولن نستطيع ان نرضي الجميع إذن لعل ينسق مع الشيخ وأخبركم بإذن الله عز وجل لأن أرى الإخوة اختلفوا ولعل نسق مع شيخنا ولعل شيخي تصبر علينا في التنسيق معكم وغفر الله لكم لأننا نريد أن نتم لو عقدنا مثلا أرضعينا مجلسا سريعة لصحيح البخاري حتى نختمه اللاقة لكم شيخنا شكرا شكرا <تكلمة> الشيخ بافر <تكلمة> إذا أربعين مجلس يعني تحتاج إلى عدد أكبر من الأيام، ثلاثة أيام لعله لا يكفي سلحة إجماع على الأحد مثل هذا الوقت طيب شيخنا محمد أفر الله لكم لعلكم تجيزوننا بما سمعنا في صحيح المال بخاري إجازة الخاصة أفر الله لكم تفضل لقب لكم شيخنا نأجد ما يا ومع, هذا ومع هذا فإنني أجيز كل من كان معكم ويستمع لي ما قرأناه موفاته شيء من ذلك إجازة خاصة وإجازة عامة قبلت من ذلك وراء <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كتب الله اجركم شيخنا وقبلنا جميعا اجازاتكم ونسال الله عز وجل ان يبارك في عمركم ووقتكم وذريتكم انه على كل شيء قدير. إلى الأحد الخميس إلى الخميس ستة ستة, ستة. خيار منها أربعة ااا الشيخ رافر عم ي... الشيخ عم يقترح علينا أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس أن نختار منها أربعة أيام من المغر من بعد المغرب من بعد المغرب أربعة من, من بعد العصر أو بعد المغرب أربعة أيام أو بعد العشاء شيخنا محمد، شيخنا محمد، الله لك. ما رأيكم في ثلاثة أيام حتى لا نتعبكم وحتى يتيسر للإخوان الحضور والانضباط يكون الأحد والأربعاء والخميس في نفس هذا الوقت نبدأ التاسع والنصف وننتهي الحادي عشر والنصف إذا كان مناسبا لكم شيخنا توكن على الله حتى نخبر الإخوان جميعا. ثم بعد ذلك نضعه في الإعلام. الأربعاء والخميس بعد العصر الساعة خمسة إلى المغرب من الساعة خمسة إلى المغرب كاليوم الربيع الاثنين أحد الأربعاء الخميس. هاتين ورقه ورقه يعطوني